بسم الله من الشيطان الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناه إما كسبت وهم لا يظلمون فكيف و فِي السَّكَنِ مَا كَسَبَ مالك الملك <تصفيق> في المملكة تشاء وتزود المملكة من ما تشاء.